القول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراد نسام راسل اهل العزاء فالقول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراد ساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأن أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم فالطول طول كي تسترد المظالم حتى الاراضي نسامو رسول اهل العزاء ان القول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراضي نسامو رسول اهل العزاء نحن الذين بنينا حصوننا من جمام سقنا حليلات كسرا بالصوت سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بناء تمجد اكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم أضاء وجه العوالم افتدى المظالم حتى الاراد يسامو رسول اهل العزاء القول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراد يسامو رسول اهل العزاء انا رمشكه ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلًا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ ودللوا كل ظالم حربًا على كل حرب سلمًا لكل مسالم سلمًا لكل مسالم صوار يتيتس دفت المضالم حتى الاراد يسامو رسول اهل العزاء القول قول الصوار كي تسترد المضالم حتى الاراد يسامو رسول اهل العزاء واليوم دلت رؤوس واذعت كالسوام تبا وتب بل ذل أقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغ وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم إن ألجمتنا البهائم قمت قمت قمت